ك أصحاب النّاس هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حَجَّ إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم رب ربي الذي يحيي ويميت إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحي وأموت قال إبراهيم فإن الله يأ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 أو كالذي مر على قريته وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه له بعد موتها فأماتهم الله مئة عام ثم بعث. قَالَ لَكَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ فَظَبْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّ وَظَبْ إلى حماك ولنجعلك آية للناس واظر إلى العظام كيف نشرها ثم نكسها لحما فلما تبين له قال أعلم أن من الله على كل شيء قدير.